وَإِذَا رُسُلُ أُقْتَتَ لِأيَّ يَوْمٍ أُجِلَتْ لِيَوْمِ الفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الفَصْلِ وَإِلَوِيَ يَوْمَ إذِ الْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَإِلَوِيَ يَوْمَ إذِ